111. قد أفلح من زكاها 112. فقد خاب من دساها 113. كذبت ثمود بطواها 114. إذ انبعث أشقاها لهم رسول الله 116. ناقة الله وسقياها 117. فكذبوه فاعقروها 118. عليهم ربه ذو بين فسوها ولا يخاف عقباها